تعتبر حقوق الحيوانات من الموضوعات التي أصبح تثير اهتمام العالم في السنوات الأخيرة حيث بدأت منظمات كثيرة تطالب بضرورة معامة الحيوانات برفقة وعدم استغلالها في التجارب العالمعلمية أو السيرك أو المعارك غير القانونية الحيوان كائن حي يشعر بالألم والخوف، ويحتاج إلى ال الرعاية والاحرام. فذف مثلا يجب أن يتم بطقة الرحيمة دون تعذيب. وكذلك يجب توفير طعام وماء ومكان مناسب له أثناء تربيته أو نقله للأسف ما زالت هناك بعض المجتمعات التي تعامل الحيوانات كأنها أشياء فتتركها جائعة أو تضربها للأسباب التافهة وهذا يعكس قسوة في القلب وضعفا في الوعي الإنساني تربية الأطفال على احترام الحيوانات يزرع فيهم الرحمة ويجعلهم أكثر تعاطفاً مع الكائنات الحية، كما أن وجود قوانين صارمة لمعاقبة من يسيء للحيوان، أصبح ضروريا لحمايته من الإهمال أو الإذاء.